الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا إلَّا أَلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَأْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَيَأْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوَاتِ وَالنُّطْفَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ أَرْشُو عَلَى الماء ليبلوكم وَقُلْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملا ولئن قلت قُلْتَ إِنَّكُمْ من مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ سحر إِنْ هَذَا إِلَّا سحر مبين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 ولئن زقنا لسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه لا كفور ولئن زقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولا لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يحيى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز لولا عَلَكُمُ الشَّيْءُ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ الْفَتَى بِعِشْرِ سِوَلٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كنتم صَادِقِينَ فإن لم لَكُمْ ما أوزل، أنما أوزل بالله وألا إله إلا هو، فهلت مسلمون؟ الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.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 الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا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 يكفر به من الأحزاب، وما يكفر به من الأحزاب فنار موعده، فلا تكفي مريت منه، إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وَمَنْأَضَلَّ مِمَّنْإِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عواجات، وهم بلا خيرتهم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون استغواء ما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفتوون لا جرم أنهم في الآخرتهم لخسرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل أنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرتهم لخسرون إن الذين آخرون وأخبَتُوا وإخَبَتُوا إلَى رَبِّهِمُ أُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الله الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرحيم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 ويأتن الفريقين كلأنا والصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تعبدوا إِلَّا الله إني أَخَافُ عليكم عذاب يوم نريد فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ وَمَا نَرَى لَكَ اتَّبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ مُرَادِفُونَ وَمَا نرا لكم عَلَيْنَا من فضل بل نظنكم كذبين من عنده رحمة من عياده، رحمة من عياده، فأميت عليكم أنوّزمكمها، وأنتم لها كارهون الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن يا ألاكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن قردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزا إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أيونكم ليت يوم الله خير الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا إلا من الظالمين الله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 وَأَيْنَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ قَالَ يَا نُوحُ قَدْ جَاءَكَ التَّنَافُأَكَثَرُ تَبْدَالًا لَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا إِلَّا هُوَ إِنْ شاء وما أَوْ مَا انْتَ بِوَحْدِهِ إِلَّا أَنْ نُصَحَّ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن, يؤمن من قومك إلا من قدار فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتي عذاب ويخزي ويحل عليه ويحل علي عذاب مقيم حتى كل زوجين من كل زوجين اثنين واهلك الا من ثبت عليه القول ومنا وما امن معه